علي حبّه جنّة بصيغ النار والجنة علي حبّه جنّة بصيغ النار والجنة وصي المصطفى حقا امام الانس والجنه وصي المصطفى حقا امام الانس والجنه علي حبّه جوهر اصول الدين والمصطفى علي ساقي الكو يا ولا علي الحب موجنا بصيغ النار والجنه علي النار والجنة وصي, المصطفى والجنة وصي المصطفى حقا امام الانس والجنه علي نصر ايماني بخلاقي ودياني في المختار اوصاني وصايا لا اداهن علي الحب جنة بسيم النار والجنة علي الحب مو جنة بسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا امام الانس والجنه وصي المصطفى حقا امام الانس والجنه علي ينبوع جره اماما للملا ترى يبيد الظلم والجور بيوم العصر والمحنا علي الحب موجنا بسيم النار والجنه علي الحب موجنا بسيم النار والجنه وصي المصطفى حقا inzi wal janna wasi al mustafa haqqan